www.clash1.com في الجرائد وناس عبرت في لكن طريقة تعبيري غير انا عبر بالرام هل انت تعلم بلادي اغنى دولة في المجرة والناس من حوالينا تقول ان عايشي في مسرة بلادي السعودية بلاد مليانة خير من وفرت خيرها غيرها قام على دا الخير دانا الحرامين بوابتها مدينة جدة مدينة جدة اصبحت مدينة مستجدة تقدر تقول بعد السيول اللي حاصرتنا في الشوارع عندنا شفنا الموت من الهول الناس عاشت قال لك خايفين من الغرق ما يكفيني ذا الكلام اللي قاعد اكتبوا عالورق انا بعيني شف ممبر جثث مرميه عالرصيف الحر ما تصيح والطفل يبكي من الوضع المخيف سيول حاصرتنا في شوارع ما فيها تصريفي ثاني اكبر مدينة في بلادي اولطف يا لطيف جدة غير يا ناس من قطر البطر ما كنا نتوطع انو كباري ممكن تتكسر فيه جدة ضحايا بسبب السيول انكشف انك كباري ممكن تتكسر في جدة ضحايا بسبب السيول انكشف المسطول قولوا لي مين المسطول اطفال حريق شباب شباب بنات اولاد في جدة غير قوف عبر الموت بيوت ممتلكات سيارات احيا اما ساحت اسألك وين سوى الجمعة وكيلو 14 بالذال والحرازات وكل الاحيال جنوبية فهده اكتشفنا انه عروس البحر طلعت كهله خيانة الامان يا ناس قضية ماهي سهله الشعور المسؤول لو صار اللي صار في اهله بعد الامطان يا جدة يا حبيبة شوف وانتو بكرامة حوالي عشرة كيلو من العفانة وهالي حي السامر منها معرفوا الاستكانة وانا الامانة اللي اعطاكم اياها الملك ما يرضى ملك نشوف شعب وينهلك كوللكم لجنة تحقيق وحنا في الانتظار علا وعسيت عنا كل اللي صار جدة غير قد يا ناس بي قطر الغطر ما كنا نتوطع انو كباري ممكن تتكسر فيه جدة ضحايا بسبب السيول انكشف فالمسطور قلولي مين المسؤول جدة غير قد يا ناس ما كنا ممكن تتكسر في جدة ضحايا بسبب السيول انكشف في المستو قلولي مين المسيح احنا هل جدة ونحب جدة مهما صار فيها والشباب والبنات اللي قاموا تطوعا بمساعلة اهالي الضحايا وشفناهم في التلفزيون والجرائد والله انكم كفوا جدة فيها خير يا ناس الله يستر علينا بسترو والله يرحم اللي راحوا ضحايا السل ويصبر اهاليهم ويصبر كل ام كلاش